غير. أحمد حلمي لأول مرة على النجوم في أبل صلاح الخير أنا جيت انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت طورت البيت طراشطت قد وبقيت من ضمن العيله عندي اللي حاب بتاعي ووضع عريضه طويله صالتك وصلتي وخالتك وخالتي ومعلق صورتي على الحيط جيت جيت جيت جيت جيت البيت جيت جيت جيت صلاح الخير هانا شيحة بطولة عزة أبعوث إدوار ميمي جمال إنعام سالوسة السينما عيد معتز عبدالصبور والطفل مروان مجدي ضيف الشرف الفنان زناء شافع بالاستراك مع الفنان الكبير حسن مصطفى موسيقى المقدمة والنهاية محمد يحيى كلمات أيمن بهجة أمر توزيع يحيى يوسف المخرج المنافس شيرين إبراهيم إنتاج ماس ميديا بروداكشن تعليف مكدي الكوتش إخراج حسين إبراهيم صلاح الخير برعاية فودافون هيه يا نشطه يا ياسمين انا مش مصدقه انها رجعت لي تاني. بس ادهم ده بقى طلع لي الذوق قوي مش كده بصي بصراحة يعني اه حاجة علي ايوه يا باشمهندسه الراجل اللي ساب الشنطة ما قالش حاجة? كل اللي قاله ان هو السواق بتاع المهندس ادهم شكرا يا حاج كمان بيبعت السواق شايفه قله الادب مش قلتلك يا بنتي ان هو بينفذ لك سيبك منه انا حروح الشركة سلم التصميم الزبالة بتاع قريبك ده واخلص من الحكايه دي انا واثقه ان عمك الحازم هيعجبه التصميم يا ياسمين اما نشوف لأجزا الاجزخانه طب يلا بس ما تتقمرش علي. تشرب حاجة يا باش مهندس? اه. انا عايز اشرب شاي. اعمليلي كوبايه شاي طويلة. طويلة? طويلة ازاي عم? افهمك انا طويلة ازاي? افتح المطبقية ها? هتلاقي في الكوباية مرصوصة قدامك. هتلاقي في كوباية بقى مطرطقه كده لوحدها من ورا الكوبايات طويلة لوحدها. هي دي الكوباية طويلة. اعمليلي شاي في كوباية طويلة. اه من عنية لاتنين. حاضر. ايه الناس دي؟ ناس فهمها تقيل دي ميزه ماما حبيبتي بتفهم انا عايز ايه من غير ما اتكلم ها كمل شغل السلام السلام عليك يا دي صلاح حتى فعلا عبقري كده الفيله لها شكل تاني خالص الغوضه بتاعت ياسمين هيبقى فيها تراس <تصفح> انا بتعب نفسي عشانك وانت طبعا ما عندكيش ريحه الدم ما فيش في دماغ غير ادهم موري زكاء ادهم الكلب أنا خلصت فطاي وماما فين كل هذا ريحه المصنع ريحه المصنع <تصفيق> بقول لك يا عمر ابقى دور على حروف ما فيهاش ر ها هي يا ابني مش قالت لك إنها هتقعد النهاردة ولا هي بتسرح بيك ولا ايه ما هي بتقول كده من يوم ما اتولدت عشان أنت شخصيتك ضعيفة وواضح إنك مهزوز ومش مالي مركزك يا ابني اسمع كلامي كان لازم تذبح لها القطة من أول يوم اتولدت فيه احنا عندنا اسقطه واضح انك قريب سيد يا سيد يعني انت جيت في جمل القطط ماليه الشارع بقولك ايه انت ناوي تطلع ايه لما تكبر مهندس طبعا ده ايه الغرور اللي فيك ده بالراحه علينا يا عم طب تعالى تعالى بص كده قول لي ايه رايك في التصميم ده جود يعني عجبك قوي يس yes. يس yes. مالك قلبت خواجه كده طب بقول لك افرض ان احنا عندنا كلب يا yeah, ييت yeah. والكلب ده يا عمر لازم يكون عنده بيت صح ولا غلط اوف كورس خلاص يا معلم اقعد اعمل لي تصميم لبيت كلب بس خلي بالك لاحسن الكلب يعضك مش. <تصفيق> أم رادوان أيوة باش مهندسة اعمل لي لو سمحت حاضر يا أخيراً الشنطة رجعت أما شوف بقى التصميم المؤرف اللي عمله واسامة بدخلت فريدة ده عامل إزاي خليني يا روح حدي لبابا واخلص إيه ده هو في تصميم تاني ولا إيه أنا فاكرة كويس واسامة عامل تصميم واحد مش معقول التصميم ده ضحفة مستحيل يكون واسامة لأكيد أدهم عشان كده ما جاش النهاردة يعمل هلي مفاجاه النسكة فيه باش مهندسة. مرسي قوي يا عم رضوان هو بابا في مكتبه? اه أيوة. طيب اوكي. ونسكة فيه. شربه انت. <تصفيق> <تصفيق> صلاح يا صلاح. صلاح يا صلاح ايوه ايوه يا ماما انا هو. ازيك ازيك يا صلاح وحشتيني يا حبيبي وانت كمان ازيك وحشتيني قوي احط الشنط دي فين يا اخويا لاها عندك ايه الشنط دي كلها يا ماما جبتلك يا حبيبي شوية غيارات كل دي بقولك لك ايه ما تجيبش شنطه هدومك وتيجي تعيشي معانا هنا تصدق ان الموضوع ده جه على دماغي النهاردة الصبح بس بصراحة يا صلاح ابوك مهنش عليكي وايه المشكله حسين يجي هو كمان يعني مش كفايه واقف تسمع الكلام اللي بنقوله ورامي ودنك كمان هترقي وتاخد وتدي معانا في الكلام ما هو الكلام جاب بعضه سليمان روح يا سليمان ودي الاكل المطبخ وما تخليش فاطمة تحط ايدها فيه انا اللي هعمله بنفسي حاضر امال فين الولية المهبوشة دي اللي اسمها الحاجة شاه؟ راحت المصنع يوه هي مش قلت هتقعد ومش هتروح الشغل وتخدمك برموش عينيها ماما على فكرة عمر عمر ابن طانتي شاهي اللي كسر رجلي اهلا يا حبيبي أهلا بوسي بوسي اه هات بوسه. غلبان غلبان شايف صلاح الوضع عينيه مكسورة ازاي؟ وريني كده وريني كده عمر حبيبي تعالى هي يا ماما خضطتيني على عمر ما هي سليمه هي ماما. لا الولد حزين قاعد في بيت طويل عريض ليل ونهار مع سليمان وفاطمه مش كده يا حبيبي يا عمر؟ ايوه ومش عايزه يطلع متخلف؟ <تصفح> انت خلاص يا ماما خلتيه متخلف ما الولد شاطر قدامك اهو بيرسم بيت للكلب. هتشربي حاجه ستانم؟ لا يا حبيبتي انا احب اعمل الشاي بايديا ها هي صلاح اعمل لك شاي معايا؟ يا, يا ريت يا ريت يا ريت يا ماما مين الست دي يا أنك دي طنط اعتمادي حبيبي مامتي المستودع الرئيسي للحنان في محافظه الجيزه والقاهره فاهم حاجه لا. طب ركز ركز في اللي قدامك وريني كده ايه ده ايه ايه يا عمر ده انا قلت لك ترسم بيت كلب مش بيت فيل اوكي صلاح الخنى على مدرستي مباشرة أنت عايزة تفهميني أن التصميم ده أنت اللي عملتيه أيوة يا باب هو وحش الدرجو دي وحش وحش إيه ده هايل ده أنا كده ده ما أنت المناقصة بجد أيوة طبعا مش حرام عليكي كنت عايزة تقتلي الموهبة اللي جواك دي وتروح تشتغلي مضيفة أنا كنت متأكد إن ياسمين بنت حازم الحريري لازم تطلع مهندسة عبقرية زي أبوه على فكرة يا بابا، أنا عملت التصميم ده عشان خاطر حضرتك بس بس مش معنى كده يعني إنك تفتكر إن أنا بحب الهندسة يعني ولا حاجة انت يعني ترجعت خرافي تاني ولا إيه؟ بزمتك اللي تعمل تصميم زي ده ينفع تكون بتكره الهندسة لأنت أكيد بتعشائيها، بس انت مش بالك. احتمال. Abir, ik ben beschouwend. Ha, drie in de meeting room, faarant. Oké. Okay. أستاذ حسين السكر عالي شوية أيوة و... والضغط لا الضغط كويس بس أنا عايزك بقى تخفي شوية من الأكل المسبك بصراحة مش قادر أطول أصلي اعتماد أكلها حلو قوي على الأقل يا أستاذ حسين تمشي ساعة كل يوم اللي في سننا لازم يحافظ على نفسه يا سيدي ها كلها كم يوم والدراسة تبتدي وأنا بقى في المدرسة ما بقعدش لعظة الطلبة بيقولوا علي الله والكفي مطرح ما يروحوا يلاقوني في سطور عموما أنا عايزك تجي تجيب الدواء ده ها ويا ريت تعدي عليا كل شهر في المستشفى ابصوا عليك وعموما يا سيدي ما احنا خلاص بقينا اهل ولا ايه انا طبعا طبعا والله كانت معرفة خير الله ايه يا حسين في ايه هو الدكتور جاي يكشف عليك انت والله يطمنا على صلاح صلاح زي الفل ايوه يا دكتور بس حكايه الخربشة اللي في ظهره دي مش مخليه يعرف ينام انا خليت ايمان تدهل له كريم وان شاء الله هيكون تمام خلال اسبوع الله الله انت كنت ليه يا دكتور انت هتغدى معانا النهارده المره الجايه بقى اصلي لازم اروح المستشفى حالا هي مدام شاهي موجوده إيه، لا لا لا الحاجة شاهي مش موجودة احنا جينا ما لقيناش حد غير الوضع عمر كالعادة ما هو البيت كده على طول عن اذنكم <تصفيق> <تصفيق> الو ايوه صلاح اخبارك ايه يا عمنا انا تمام يا سيد بس ياسمين اتاخرت قوي تل لها هي راحت تقابل ادهم احترم نفسك تفتكر ممكن يا سيد واضح ان الكبس اللي في رجلك ابتدى ياثر على الربع اللي فاضل في دماغك ادهم مين اللي ياسمين هتقابله وانت قاعد متجبس في الفيلا انا عايز اعترف لك باعتراف يا سيد يا ريت بس بسرعه انا معجب بياسمين في حاجة يا سيد لا طب يلا يلا تعال بسرعة علشان نشوف هنعمل ايه في الزفت اللي اسمه ده أوكي لكن انت كنت بتتصل بيا ليه اصل اصل في مشكلة كده كنت عايز اخد رأيك فيها قول دلوقتي انا معايا زبونه والزبونة دي عايزه تروح الهرب وانا المفروض متجه للمعادي عشان الحق الغدا هتتغدى في المعادي أيوة، هتغدى معاك على البسين. طب الزبونة دي حلوة. كده. يعني الجمال عندها كم سنة. أنا تيه كده يعني 25 سنة بالكتير يعني 45 سنة تقريبا طب ممكن تسألها مشوار الهرم ده ممكن يتأجل لبكرة وتيجي معاكل معادي الحال يا صلاح دي ماشت دي ماشت يا صلاح وانت كنت عايزة تفضل وقفة ده كله بقول لك يا سيد انت تروح تبيع التاكس واكسر رجلك وتعالى أحض معايا صلاح الخير على وجاب بهدومه يا صلاح الخير يا صلاح قلت الزو دي السحب قلت اربعة مفيش حد جه. شوف إحنا نحط الغداء ونأكل. دول بين عليهم ناس مهفيف. لا ما يظهر بيستخدموا الفيلا دي نوم وبس. إيش إيش؟ إيش بت صوتك؟ أهيجتهم وشعرهم منكوش. أيه. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا ألف. أهلا وسهلا. <تصفح> أهلا أهلا بك يا حبيبتي. هو أنت مش قلتي يا حج شاهي إنك هتحطي صلاح في عينيكي طبعا طبعا. جرلك إيه مدام اعتماد؟ ده زي ابني بالذابط. لا ما هو لو زي ابنك هتبقى مشكلة. ليه بقي يا اعتماد؟ عشان أنت بترمي ابنك طول اليوم. مع الشغالين لوحده، لكن انا ابني مش واخد على كده ايوه اعتماد ما هو كل بيت ولوه نظام واعتماد احنا اللي هيبنا يعني المريدة تبقى موجودة والدكتور بيمر عليه وخلاص انا كنت عامل حسابي اني مش هخرج النهاردة بس للأسف هو جاني تليفون من المصنع في طلبيه قماش جاية من برة ولازم اشوفها بنفسي وحازم باشا بقى حيجي تغدى معانا ولا عنده طلبيه هو كمان <تصفيق> لا حزم ده شيله من دماغك احنا ساعات ما بنشوفش حزم بالأيام ودي تبقى عيشه انا هطلب الاكل حالا ها تحبوا اطلب ايه سيفود ولا ميت ولا تشيكن لا يا حبيبتي خلي الحلو بعد الغد الحلو قلت لك يا فريدة انا كنت متاكده ان ادهم ده شخص مختلف ياه yeah. للدرجه ان الديزاين عجب انكل حازم مش بابا بس ده كل المهندسين عجبهم ووافقوا بالاجماع انه يدخل المناقصه بصراحة انا مش عارفة انت المفروض تفرحي ولا تزعلي انا مش فرحانه عشاني انا فرحانه عشان ادهم بس بما ان انت اللي عملتي التصميم الفظيع ده كده من المستحيل ان انكل حازم هيخليكي تسيب الشركة بصراحة يا فريدة انا عندي احساس كده اني ممكن احب الهندسه على ايد اللي اسمه ده <تصفيق> يا خوفي يا خوفي يا خوفي بدل ما تحبي الهندسة تحبسي ادهم بتاعك ده هو أنا مش المفروض أتصل بيه واشكره المفروض <تصفيق> بس تفتكري هيرد عليكي هيرد <تصفيق> بالعند فيكي بقى هيرد طيب <تصفيق> ما تنهم إيش قوي كده <تصفيق> أنا خلصت وريني كده امم هايل هايل يا باش مهندس عايز أي تاني طب ناخد بريك شويه كده اوكي يرد ولا ما يردش ارد ولا ما أرد اردش ياد هتجنن وانا اسمع صوتها بس انا عايزه تتكلم معي انا مش معاه هو فاهم حاجه لا انا هرد وخلاص ألو؟ إيه؟ أخينا رديت؟ سوري أصل كان عندي شغل كتير قوي منها هيدا يخرب بهي تاك يا عم عموماً أنا حسامحك عشان حاجة واحدة بس الديزاين ديزاين؟ ديزاين إيه؟ تصميم المنتجة الرياضي اللي أنت عملته وحطته في الشنطة طبعا كنت عامله لي مفاجأة مش كده؟ طيب المفاجأة دي طلعت وحشة ولا كويسة؟ أدهم أنت عبقاري أدهم مين؟ صلاح الخير برعاية فودف أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت نورت البيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت صلاح الخير منابل الفتوح أحمد زيادة مجدي عبد الحليم جلال الهجرسي عبير الدوخي عاصم رأفت متابع نسمة متحك ميكساج عماد عثمان أشرف على الإنتاج ماركو مراد صلاح الخير من إنتاج ماس ميديا برودكشن صلاح الخير تأليف مجد الكوتش إخراج حسين إبراهيم.